أي سنّوا تجاه القبر ولا تسنى ان المدينة صلى الله عليه وسلم قال لا تسنّوا للقبور فهذا لهم أنه صلى الله عليه وسلم عن أسطلات تجاه القبر أو بالتقبال القبور وقد متيطة الحمد لله قبره صلى الله عليه وسلم في ثلاثة ودجار منها مائل فالترى يشتقر القبر لكن لا ينبغي تقصد ذلك لا ينبغي التربان من القبر تتقصد استقباله او استقباله في الأسفل وكذلك من المخالفات الدعاء الطويل عند قبره صلى الله عليه وسلم والذي لم يستم به ابن عمر ولا ينقل عنه ولم يذكر أهل التحقيق من الشيخ الإسلام أن ابن عمر كان يقوله فإنهم يكونون بعد السلام على النبي متزميدين على ابن عمر الذي كان يكثر تقول السلام على النبي على ابن على أبي على عمر وغيرت أشهد أنك بندك الرسالة وأبيت الأمانة وتحق الأمة وتكثر غمّة يا رسول الله جزاك كان الله وطيرا الأمة إلى آخر ما يأخذ وليطولد هذا بالدليل على هذه الزيادات لم يا يأخذ لن وراه من استكتان العقلي أو التكليد والتكليد من العقلي لن يجدين يدان به برب العزي قال الشاكري من استحقن بعقله فقد شرع فالمتجع منه هو الله والتقليل ليس بدين بل الدين ما في كتاة السنة وما فيهن وسنة بالأمنة قال تعالى اقول هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة انا امن التفاعل هذا ديني سبيلي ولا اعرف ديني إلا ولا ادعو له إلا على بصيرة بالجريب السابق فمنعه لك هذه الزيادات وانا النبي اسمعوها اجهد لك الله ترسانا وديك الأذانا في الله خير هو فذلك ذاته وعلمه بلغ الرسالة وابدأ الأبانه ما يوثن عليه كأن هذا حق لكن ما أعلمنا الرسول إن نقول ذاته عند قدره لك أكثر ذاته ابن رضي الله عزيز ثلاثي ثلاثي أبي دايد أن رجلا عطف بجانبه فقال الحمد لله والسلام على رسول الله رجل الله عنه قال نحن نسيج السلام على رسول الله لا يفعله السلام لأنه سلم لكنه لأنه أسد السلام في غير موضعه ما علمه من النبي قال نها كذا علمنا النبي إذا أعطى سلم فلا نكون لهذا الجائع نحن نكون أن الرسول بلغ الرسالة وأقدم أمانه رفع الأمه وفتح الغمه لكن ما علمنا أن نقول هذه السلوات عند قبره شو ما عرفنا أنه لا علمنا هذا في عمر أتبت الصحابة أي من أتبت الصحابة اكتفاءا لأهار النبي هل فانا تزيد بساسة الثقاب متكلمة مع الرسول منذ هذه الجمل والكتبها الطويلة أجد أن يتبلغت الإشارة أكتف الأمانة ويعتقد أن النبي يسمع كيف قد أنثرت عائشة أن الميت يسمع فلن يحوه البقارة قالت يعني الميت لا يسمع. والتشهدت السنة على قول المتعالى لا أنت بمسمع شيء منه قبوله فكيف تعتقد أن النبي يسمع بعد تهم عائشة جيد المبيل لهذه الآية هل تريد أن تفهم هذا الآية أكثر من عائشة؟ لا هل تريد أن تسمع؟ لا تريد وذلك النبي أقر الله لما قال سوف تقاطب قيما وخجينه أقره أنه ليس لا تقره لكن هذا الإنسان خاصة قال ما أنت الآن يعني لي منهم قال حتاب أحياهم الرسول تغفر الله أحياهم الله أحياهم الله تذكيساً وإجلالاً وتذكيراً لهم إلا أن يسمعونه الآن الآن يعني الوجو كل نترق وكل شمال هذه قضية خاصة تقوله ان الميت دفنه اهله وتولوا عنه كله لا يسمع نسمع قرع علي اليهم فانت قريه يذهب اذا الميت صحه حياه تروح وليس حياتي ان خياليه فتفاضل لك اذا كنت اذا قلت انك تسمع شفنا ان الميت شفنا قرع علي اهل من عنه في فكره قريه خاصة وليس ان الميت يسمع فلما يدعى فيه ويقال له فما يفعل عباد الكبور منه يرفع أخفتهم من عند الكبير ينزيدنا يدعى هذا الدك ويدعى الناس في العجزة في مناس الثالث الإطلاع يأتون عند قبل رسوله. يا رسول الله اشتع لنا عند الله يا جدل يا إطلاع لا يكترنا هذا الشيء في أكتر الدعاء مخرج من النحلة لما هيك الدعاء التعبضي هو نداء غائب كما قال علامة هم التهسيال لقرين مع طربه فإذا قال يا ربي الله فقد دع غائبا منيت كما قال الله عنه إن منيت إن منيت وإنهم منيتهم نعم هو الـ الـ في الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ اللهم يسمعون مثلنا الأحياء حياة حاصة به برجبي الله أعلم به أي الله أعلم بها سبحانه وتعالى ايه افرأ والأمر بالمعروف والأمر بالمعروف وما عن المنكر واجبا إلا ما خفت سيكره أو عطاه نعم الأمر بالمعروف وهو الأمر بلا أمر الله به ورسوله فالله عن المنسر وهو الله عن ما له رقاه عنه سبحانه وتعالى من المنسرات هذا يجب لأن الله أعاد به فقال التعالى وَنْفَتْنِنُونَكُمْ أُمَّةٌ يَجْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُوفِ وَيَنْهَيْنَ عَلْمِنِسَرْ وَيُنَائِكُمْ مِنْفِلِقُونَ فهذا الأمر بالمعروف الليها يننسر فلنفة مخلّة عن شائر من المنسر قال تعالى كنتم خير أمة إلا الأصيل للناس فاعملونا بالمعروف وسلّحونا عن المنكر وبر الوثوبة نروى مسلم في صحيحه في الحديث عن موسى الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لقد مرّ معه هذا الحديث لا دراسة في الصحيح نعم في صحيح الإمام وقواعد في الأمر المعروف للناس ومن ثم يمنع إعادة السلالة مر عنوكم منكرا فليعنيوه بوجه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبخلبه وذلك أبعث الإيمان وذي رواياه ولم تورا عذا دفاع من الإيمان حدك, حدك حدك فنم قدر على تغير المنكر بالوجه نجوة أن يغيره بالوجه كالأس الديس وكالسلطان في الدولته يقلع السلطان فهي تعلمه معروفا لي عن المنكر تشترك ومن يبتلهم السلطان ترهم التغيير جيد لا يبتغيير بالمجد فإن تأكد عن التغيير بالمجد مجد أعظم نعم فإنه ينتقم بالتغيير باللسان فإن ترفق مجد أعظم تركك اكثر عن قلبك وإن كان يخذب عن المسان أو باللسان فيخاف من صوت السلطان إذا تكلم باللسان فلا ومعن السلام باللسان الذي يصنعه الثوارث من الإثارة على السلطان وضيان نسالده من المنابر وإن هذا حرام اتفاق السنة لا يجوز إثارة سنة على السلطان وذكر مغالبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب الذي يجوى عاصل فاردة كانت نطيع لديه لا تبهي على ليه وكل يديه ويستغي ليه لو قبل موسى حداك وإلا فقد اكتغي عليه ولكن إذا انكر موسى عادي في الشارع مثلا نعم؟ انكر موسى عادي في انتبه على الأغاني فلن انترب وقال له إذا انترت على الأغاني سوف انتبه وقرأت تخذي الصوت والحمد لله لا لا تنتبه هذا هل تتحنون جد هم المنكرات في الأسواق يقول لله اخذ بالصوت أو اترك الأغاني ما هذه انتبه بنته أحسن بطول علم والنصيحة نعم على قدم الصفعة ولا شيء أحد الحمد لله يعترف على الإنكار الذي هو قائم على الكذب والله عز وجله والحمد لله لكن لو هربا فهلك لو قل أحد أنا غالي حرام ما يجوز نعم فجت زنده ووجده على هذا الأمر والله قال إنك بهاري رحمه الله يشعر وهذا في الواجب عليه هنا لم ينفر ملابا لكن تباوح في المجين في جانع الحدوث أنه يبين لك هذه المسألة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي بالمؤمن أن يذل نستهي قالوا يسنك يذل نشه يذل نشه يتعره من الجلاء لا لو وثيث فإذا عرف نفسه هم لا وثيق هذا على الجلاء فله أن يسكر فرص مجالة والعمر المعروف أعرض أن يعملونه فرص مجالة إذا قام به البعض أجزاء عن جاتيهم فقد تتكلمنا عن هذه المسكة أيش جعناها في كارثة لسيت مسلم أن الأراضي أن يرجع لذلك الشرح فهو يسجعني الحمد لله قد يرجع إليه وشرحنا القواعد أو المثال ذكرها شرحه اللون تحت هذا الحديث. بلا فتح الله عز وجل في ذلك المثال. فمن أراد الاستجابة، فليرجع لون. إلا لو حذر أمّ محمد وحذر نفسي من التهاون بالأمر المعروف عن النكر بحديث قرأته في المسجد. اللي أطلقه أول حديث في المسجد أحمد. حديث الذكر الصديق قال ابو ذكر قد قطب الناس أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير مخلقها يعني ما يقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم منفسكم لا يردكم منظلوا يذهبونكم وإن الناس إذا رأوا المنكر وإننا سبحنا رسول الله سبحنا رسول الله يقول وإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أي ستألعون الله لإقاده فياك ان تتكشف بهذه الآية بعد ان خلية تتكشفها من ايضاك الصديق في هذا الموكس فان الناس يقرأ هذه الآية ولم يقرأ تتكشفها في تنكر على ما ينكر الموكسرات على اخوانا يقول يا اخي الراح يقول عليكم ان تتكشف ما يجب ان تتكشف لا يشكر ان هذا تكشف بالآية وقد عدى ابو ذكر على هذا المعنى ومثل من فهم هذه الآية من الناس الله يقرأ فلم يغيروه أي شكل الله بإعقابة من ألدك إذا كنت تذبع من الآية والحديث في الآية عليكم أن تذبعكم لا يذبعكم مظلعه في والحديث وفي الحديث إذا رأيتم المنصر فلن تغيروه يعبكم الله بإعقابة الجمع بينها وفتنها ما ذكره سيخ الإسلام بصني إله الله قال أيه عليكم أن تذبعني لا يغنى ثم ظل زتيش لا تقص لكم الهداية الواجبة إلا بالأمر المعرف من مكان فإذا فعلتم ذلك ونهشوا المنكر وعرفتم المعروف فقد فعلتم معجزا بالله عليكم وعن ذلك لا يغنى لكم بعد ما من يلّا بعد هذه الهداية وهي أمر من ونهشوا هذا معنى الآية وليكن عليها فرض الأمر المعروف ونهي المُنكر كلا يفهمه ويفهمه من لا فرقه له ولا علم بمذهب السلام تكفيف تكفيره إن قال ياجب إلا من خفيفه أو عصاف المقام والتسليم على عباد الله أجمعين ولعله يقتف إفشاء السلام إنه قال أيها الناس فقال أجم السلام على من عرفته وعلى من تعرف أجمعين عن مرادته الخاصلة عن مصيره السلام قال أكي السلام و أطعم الطعام و سور الأرهام و صلوا بالنوم والناس اليوم تدخلوا الجنة بسلام فالأي الذي أن يكون السلام خارقة يعني تجيب نجلس فيه كيسر مسلمون يتفرقون في المجلس فتأتي تهجم على شخص للسلام عليكم تركب إخوارهم كلهما تسلم عليه كل الكلام بل كل من كلام الأوام من كل كلهم إخوار السلام كله عليكم ولا يسلم الكلام من خاصة الله أم العلم آخر الزمان كما يروى عن بن مسعود خاصة بس تسلم على واحدة النجية تجري تسلم عليه ولا تسلم على أهل النجية كما أنه لا ينبغي تترار السلام تلاقينا هذه المسألة على الاستجابة رحمنه الله وجد في هذا العصر تكرار السلام وهو بدعة يقوم. طيب يبدأ في صدر المجلس يقول السلام عليكم. فانصر بعضه يجزي. ثم يكرر السلام على كل واحد السلام عليكم السلام عليكم هذا تكرار السلام. بل يسلم السلام العام يقول السلام عليكم. فإذا قال بعضهم عليكم السلام أجزا. ثم كل يجي واحد تجز هذا يعطي طيب تجز الثاني تجز هذا فها هذا. ما تملئ طريقة السلام نفسها. لا شهر ما ينجح جاء العصف الأمر الذي لا يفرر والنبي قال يدخل أهدك النجمس خلو يسلم فالعصف الأمر ما لا يفرره ليس بك اكراف فالنمرة الوحيد تجيب إذا رب عليك هل نجمس ولكم اللي من ذكراته الكتاب بعد صلاة العشاء صلى الله عليه وسلم. السمعنا ودعونا ودعونا ودعونا ودعونا All right. <laughs>